هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخرى فِي فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون ما تشابه منه, منه بتغاؤ الفتنه وبتغاؤ تأويله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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواجهم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 اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يقفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أُوتوا الكتاب والأممين أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ والله ويقتلون النبيين بغير حقه ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبّقت أعمالهم في الدنيا في الدنيا والآخرة وما لهم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 فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيده وحصرا ونبيا من الصالحين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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلانهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير ما كريم إذ قال الله يا عيسى إذي متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفر وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 إِنَّ لا لَا يُحِبُّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قال له كن فيكون الحق مِنَ ربك فلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا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 سَوَّلُوا فَقُولوا اشْهَدُوا بِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَاجُّونَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنتم هؤلاء جئتم في مالكم به عين فلما تحجون فيما ليس لكم به عين والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إِنَّ أُولَٰئِكَ النَّاسِ الَّذِينَ إِذْ رَاهِنُوا لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّتَّاعِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يستص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك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 يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وإن منهم لسريقا يلمون أرسلتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله كذذ وهم يعلمون ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناستونه عبادا لي ثم يقول الناستونه عبادا لمن دون الله ولكن ربانيين ولكن كونوا ربانيين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 جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا توصون. قال أقرؤتم وأخذتم على ذلك إصري. قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثَمَّ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أنزل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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائم الله والملائكة والناس أجمعين صالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم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 وَمَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ بِهِ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَ الْنَّاسِ لَالَّذِي بَكَّتْ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَةٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو وذكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وذكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شف حفرة من النار فأنقذكم منها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 لن يضركم إلا أذا وإي يقاتلوكم يلّوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم مذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم مِنْكُمْ منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدري وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرن إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ يَكْفِيَكُمْ أَيْنُ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةٍ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون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 إِنْ يَمَسَّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقِ الْكَافِرِينَ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِمَّا تَأْوُقُتِنَّ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَيِّنٌ قَلْبٌ عَلَى أَعْقَبِهِ فَلَيَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتن إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 إيَّا صُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِيَّا يَخْدُلُكُمْ ثَمَنَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيِّ يَغْلُ وَمَن يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَ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 حق الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرُحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وَإِذَا شَكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ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 وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تطلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد